ونرى الغرب الكافر في الالفيه الثالثه يتدخل علانيه في شؤون العالم الاسلامي بعد ان كان يلمح تلميحا فلا بد من اصلاح اوضاع المراه في هنا وهناك ويستغل نوابهم من المنافقين والليبراليين لينفذوا خططهم ويفرضوها على المجتمع المسلم المحافظ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 يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلح ولا تنا و لا تؤمر المسلمين واجعلهم مصلحين لرعاياهم اللهم اجعلهم مصلحين لرعاياهم رحما ابهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا حي يا قيوم هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَاعَ عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمْكُمْ اللَّهُ